أحل لأحد كان بعد وإنما أحلت لي ساعة من النهار للضرورة فقط لأنه ما يمكن أن يخلص هذا البيت من هذا الشرك إلا بهذا الإحلام أحلها الله له ساعة من النهار للضرورة وهي ساعة الفتح. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فإذا حرمت حتى على رسول الله صل الله عليه وسلم، نعم، فهذا معنى كونها أمنا. قال عليه الصلاة والسلام: أجيبا عن سؤال قد يفرض وإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم والحكم للأهل عليهم الكبير. أذن للرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة ولكن لم يأذن لأحد وهذا إذن هذا معنى كونه أمنا أن الناس يأمنون وإنما كان أمنا لأنه مكان عبادات مكان عبادات ومناسك ومشاعر فلو أنه كان مخافر ما أدى الناس فيه عباداتهم على الوجه الأكمل ولهذا نهيه عن حمل السلاح في الحرم حتى يبقى كل إنسان آمنا وبهذا نعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج وأنهم وليذب الله من أعظم الناس جرما لأن الله تعالى جعل هذا البلد آمنا في كل وقت فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما أمن أم إلا لأجل لأجله فهذا وليد بالله انتهاك لحرمات الله عظيم ولهذا يجب أن يكون هذا البلد آمنا ولما طعن ابن عمر رضي الله عنه وهو على راحلته في منى، طعنه أحد الخوارج طعنه بخنجر معه حتى لزقت فجله بالركاب رضي الله عنه جاءه الحجاج يعوده إيه؟ إيه؟ من عمر جاءوا الحجاج يعودوا فقال له إن... اني كنت أن... انت الذي فعلت هذا انت الذي فعلت بنهاب فقد كنت وانهاب ان يحمل احد السلاح في الحرام فهذا دليل على ان هذا البيت امن أمن كامل قال الله عزوجل عولم روا أن جعلنا حرم آمنا ويتختف الناس من حولهم وهذا الب... وهذا المأمن عام حتى الكفار إلا أن الله تعالى يقول فإن قاتلوكم فقتلوه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوه فيه فإن قاتلوكم فقتروهم دفاعا ولا طلبا دفاعا, دفاعا, دفاعا, دفاعا, دفاعا, دفاعا وفرق بين قت الدفاع وقتل الطلح نعم هل نجعل هنا كوني أو كنائس لا هذا هذا شر هذا شر هذا نعم إذا لو يصير على البيت في ذين كبار ما ي... نستقبلهم يعني ما, ما يمكن يا ياتون نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الخاتم ولا يمكن أن يهاجر إلا ممكن. إلا إذا كان بلد كفر إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اتخذوا اجعلوا السوري قتل الشيء لا يريد على هذا لا لا يريد على هذا أن هذا يسلق عليه ولا يبقى فيه وقول واتخذوا أي صيروا أو اجعلوا وفيها قراءتان احتاهما اتخذوا بالفِعلِ الأمر والثانية اتخذوا بفعل الماضي بالفعل الماضي أي اتخذ الناس نثابة الناس واتخذ من مقام إبراهيم أو اتخذ أنتم من مقام إبراهيم مصل وقوله اتخذوا من مقام المقام مقام إبراهيم المقام مكان القيام مكان القيام ويطلق إطلاقي إطلاقا عاما وهو مكان قيامه في العبادة وإطلاقا خاصا وهو مقام مقامه لبناء الكعبة. في الأول، الاطلاق الأول، يكون جميع مواقف الحج ومشاعر الحج يكون من مقام إبراهيم. رأبتم الاطلاق الأول إن المراد بالمقام مقامه للعبادة، مقامه للعبادة يشمل جميع مشاعر الحج. عرفة، مزدلفة، الجمرات، والصفا والمرور إلى آخر. وعلى القول الثاني الخاص، بالطاق الخاص، يطلق على الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليرفع قواعد البيت. وهو هذا المكان، هذا المقام المشبوه، معروف الجميع. نعم. و قوله مصلى مصلى هل المراد مكانا للصلاة اللغوية او الدعاء او مكانا للصلاة الشرعية شرعية. شرعية. شرعية. على على, على الاول على الاول على الاول يكون مكان للدعاء وعلى الثاني مكان للصلاة الشرعية المعروفه والرسول صلى الله وسلم حين أقبل عليه بعدما طاف قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصل وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالمعنى الخاص بالمعنى الخاص بالمقام الخاص ولكن كثير من المفسرين فسروها بالمعنى وقالوا إن هذا ذكر للخاص ذكر لبعض أفراد العام لأنه يدخل فيه خاص يدخل في العام ولا عكس وقوله سبحانه وتعالى اتخذوا من مقام إبراهيم المقام الخاص الذي هو الحجر الذي كان يلقى عليه لبناء الكعبة اختلف المؤرخون هل, هو هل كان لاصقا بالكعبة أو كان منفصل عنها في مكانه الآن فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقا بالكعبة وأن الذي أخره إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبناء على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة نعم؟ أما إذا قلنا إن هذا, مكان إن هذا مكانه هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره وإذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نؤخره عنه وقد كتب أحد طالبة العلم رسالة في هذا الموضوع وقرضها بعض العلماء وممن قرضها الشيء العزيز بن باسم ورأى أنه يجوز نزاحته عن مكانه من أجل المصلحة وابتوسعه بناء على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصق المكابة ثم أخر وهذا لا شك إنه, أنه لو أخر عن مكانه لكان فيه مصلحة فيه دفع مفسدة فيه دفع مفسدة وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في أيام المواسم وفيها نوع مضرة أو نوع مفسدة وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم قل لا في غير أيام المواسم يكاد يكون خاليا وهو كثير الناس إذا برعنا نخلي مثلا أن درواق معنى أنهم يبعد عليهم، أنه يبعد على الناس. يفعل المسألة يعني المصالح متعارضة هنا. هل الأولا بقاؤه في مكانه، أو الأولاء تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة، فالأولاء أن يبقى ما كان على كان وحذرًا أيضا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة. ومسألة التضييق تضييق المصلين على طائفين هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت أو بالمنع بالقهر إذا لم تفق وهي في الحقيقة في ظني أنها السنوات الأخيرة قلت بعض الشيء في هذا العام أشوف أنها قليلة يعني الناس صو عندهم تو قال يواخر يا شيخ سيروا الملعب راح يوقفوا اي كل خليفه هي. والله يمكن. النظر. يمكن يمكن واحد يرسل له نعم السلام المقام امم راح في المقام اللي كان في اثناء الحج في جده المصري صلاة يصلي في هذا المصري اين يجوز لأن هذا هذا لو قدنا مكان أفضل من غيره، وهو خلف المقام، فإذا لم يتيسر المكان، فقت المسوية. حتى لو خارج. نعم. حتى لو خارج. حتى لو خارج. حمر وحطار لذ الله عنه، صل اللهما في ذي طوى في مكان بعيد. ماشي. لا هي هذه وحدة تخرج من مكان بعيد نصهم. يعني سنننا الواحد يقول بعد الطواف. نعم. نعم سنن. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم فيها قراءتها إبراهام وإبراهيم وقوله المصلا مفعول ثاني اتخذوا قلنا مفعول أول. أول مفعول أول مفعول أول والثاني الجار المجنون المقدم وقوله المصلا هل هو منصوب بالفتحة قل بفتحة مقدرة أنا خير منصوب مقدر. فتحة, فتحة, فتحة مقدرة بفتحة مقدرة ولهذا هو مكتوب بال... بالي يعني أنه معتل بالألف مصلا فهو منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها تعز. التعذ وحركة آه... نعم و... و... والتنمين الذي فيه تخفيف عوض عوضا على الألف المحذوف وعهدنا إلى إبراهيم أو إلى إبراهام وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجون عهدنا العهد الوصية بما هو هام وليست مجرد الوصية فلا تكون عهدا إلا إذا كان الأمر هاما ومنه مثلا عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر أي أوصى بها إليه ومعلوم أن أهم ما يكون من أمور المسلمين الخلافة وقوله هو إسماعيل هو ابن براهيم وهو أبو العرب وهو الذبيح على القول الصحيح يعني هو الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه وهو الذي قال لأبيه يا أبتي افعل ما ترمروا ستجدني ان شاء الله من الصابرين وقول من قال انه اسحاق بعيد بعيد وقد قال بعض اهل العلم ان هذا منقور عن بني اسرائيل لان بني اسرائيل يودون ان الذبيح اسحاق لانه ابوه دون اسماعيل لانه عمه أبو العرب ولكن من تأمل آية الصافات أو آيات الصافات علم علما يكاد قريبا من اليقين أن الذبيح بسماعي لأن الله تعالى ذكر في أثناء هذه الآيات. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بعدما ذكر الخصة كاملة قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبركنا وبركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذو محسن وظالم النفس مبين فكيف يكون الأول تحدث عن مامل بذبحه والمحاورة التي جاءت بينه ثم يقول وبشرناه باسحاق البشارة ما تكون إلا بعد فلو كان اسحاق والذبيح ما, ما استقاما يقول وبشرناه باسحاق وقول أن طهراء إلى إبراهيم أن طهراء أن هذه مخففة من الثقيلة، هاه؟ ولا مسطرية؟ المفسرة. المفسرة يكون بعدها أمر، أو حين إليها نسنا. الظاهر أنها مسطرية. ظاهرة ليس أمر. هاه؟ ظاهرة ليس أمر. قول. ايه؟, إيه. لا لا صحيح. ظاهرة نعم أعلم. إذا تصح أن تكون تفسيرية. لأن عهدنا فيه معنى القول دون حروفه فتكون تفسيرية نعم أي أن العهد هو قوله طهرى بيتية طهرى في الأمر وقوله بيتية المراد به الكعبة وعضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وليست إضافة جزء ولا إضافة صفة نعم فهي إضافة تشريف نعم وبهذا نعرف أن المضاف لله انقسم إلى قسمين أو ثلاثة الأول أن تكون عينا طائمة بنفسها الثاني أن تكون وصفا في ذلك العين أو في تلك العين والثالثة أن تكون وصفا لله فإذا كان عين قائمة من نفسها فإضافته إضافة تشريف مثل ناقة الله وبيت الله وإذا كان وصفا يتصل بعين مثل الروح إذا قلنا أنها وصف أو أنها جسم يتصل بجسم آخر مخلوق فهو أيضا مخلوق فهو إضافة تشريف وهو مخلوق مثل أنا فخنافي وأنا فخت فيه من روحي فطعوا له ساجدي وإذا كان وصفا فإنه يكون صفة لله يعني إذا كان مضاف معنى لا يقوم بغير الله فإنه يكون وصفا لله مثل حتى يسمع كلام الله ومثل عزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك هنا من القسم الأول بيته البيت عين قائمة بنفسه فيضافة إليه من باب إضافة تشريك وخور بيت للطائفين يعني الذين يطوفون به والثاني العاقفين الذين يقيمون فيه للعبادة والثالث الركع السجود الذين يصلون فيه وعبر عن الصلاة بركوع والسجود لأنهما ركنان فيها ركنان فيها وقد تقدم لنا بعيدا بانه اذا اطلقت اذا اطلقت جزء العبادة عليها كان ذلك دليل على أن هذا الجزء ركن فيه ما تصح بدونه هنا بدأ بالطائفين باختصاصهم بذلك البيت ثم ثن بالعاكفين لأنها أوسى دائرة من الطائفين لكنها مختصة بالمساجد ثم قال وابركع السجود هذه لا تختص بالمساجد جعلت الأرض مسجداً وطقوراً، فإذا يكون وعظ عن تعالى بدأ بالأخص في الأخص، أخص ما يكون في البيت الحرام الطواف، ثم الاعتكاف، أما الصلاة فلا تختص بمكان وقول ولهذا يقول يقول بعض أهل العلم إن ملكا من الملوك نذر لله نذر. أن أعبد الله عبادة لا يشاركني فيها أحد. استفت بعض العلم بعض العلم قالوا ما شلون؟ إنصمت يجوز أن يكون فيه ناس صائمين، إن صليت يجوز أن فيه ناس بيصلون، إن تصدق يجوز فيه ناس تصدقوه. فذهبوا إلى عالم العلماء وقال فقال لهم أخلو له المطاع. اخلوا له المطاف يعني خلوه يطوف وحده وحين اذن يشاركوا احد ولا لا ما يمكن يشاركوا احد لانه بالحج ما حد يطوف ابدا الا بهذا البيت خلاف النص نعم لا تبى احد الطواف لا المهم المهم ان هذا حل المساله ومع تكون يجوز او ما يجوز هذا يمنعون لغير الغير السبب لكنه ما في يعني ما يمكن الوفى بهذا النذر الا بهذا إلا بها. كما يجوز يخشى الكفر. وين؟ لازم من هذا حصلت. يجوز. هذه يمكن يمكن بدون من منع الناس. هذه يمكن لو يجي في أخر الليل يعني في, في غير المواسم. أحيانًا تجي له فار فارغة. أو يجي مثلا بعد طلوع الشمس. تأمن إلى. في, في, في أيام ال ال التمار للنفيس. أو رمضان في الظهيرة. المهم على كل حال يمكن يجب نعم وطه بيته وقوله للطائفين طهر للطائفين اللام هذه للتعليم أي لأجلهم لأجلهم وقوله والركع السجود الركع معروف أنها جمع راك والسجود ها جمّوا ساجد وتصحّوا أن تكون مصدرا سجد يسجدوا سجودا لكن سجود وقعود هي مصدر وفي نفس الوقت جمع قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا قعودا أجمعون وطهر بيت للطائفين والعاكفين أن أنطهر فيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود الفوائد إن شاء الله نأخذها بعد ركع السجود نعم غير, غير. وشون؟ غير ركع السجود <تصفيق> <تصفيق> ركع نعم وخص الركوع والسجود لأنهما أفضل حيئة فالركوع أفضل حيئة من القيام والسجود أفضل منه ولهذا نقول القيام فضل الركوع والسجود بذكره فإن ذكر القيام ما كلام الله عز وجل أفضل من كل شيء وذكر التسبيح هو ذكر الركوع والسجود هو التسبيح والتسبيح هو أقل فرمة من القرآن وإن كان التسبيح لا شكل تعظيم الله لكنه مثل القرآن فالله سبحانه وتعالى حكيم تعالى لكل من أركان الصلاة ما يخصه هل اختصه بفضل ذكره وهل اختصه بفضل هيئته شيخ نعم ملق من ما أردك أخص أو صاف الصلاة يعني لا يراك ولا لا إلا أولا ولا حس شوني يعني أخص صاف الصلاة لا لأن سجود سجود بلا صلاة أنا ألقل لا ما يصل اتخذوا من مقام من من هنا تبيض. كيف تبانية ولا تبيضية ثم انه ما يمكن لو اتخذنا مغامران مصر نصلي فوق الحجر نعم قولوا اتخذوا منه هذه اللي بيان الجنس بيانية نعم. يعني اتخذوا من هذا المقام واجوز ان تضمن معنى في اتخذوا في هذا المقام مكان للصلاة لكن مقام يظنون هو الحجر أصبح ما يمكن أن يتخذون إلا لأن تخذوا منه مهم أنح عليه تخذوا منه مكانا ورسل فسره بأنه يكون يصلي حب. إلى جنبه هذا برجّح هذا المواع من أسكر الحجر العموم يعني من أسكر مقام الراهيم هذا العموم وهو مواقف الحج هو الحقيقي كله له مرجّح عما تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فالشك أنه واضح آه. أنه أراد هذا المقام ها وإذا اردنا بالعموم يبيرد عليه استعمال الصلاة في اللواتب في طيب يقول وطهر ان طهر بيت للطائفين والعاكفين والركاسين واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا يعني وذكر ودق... نعم الكل ينطهر نعم وذكر ابراهيم اللي بالبيت ايه نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. وركن إسماعيل كان مساهدا له هو إدارف وإبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل لا لا قص يعني كيف يطهر شيء ظهر هم قولي من البيت إيه ولا ولا بعده يمكن يأتي هذا هذا البيت يجي نجاسة تجي أقداره هي وطهران هم ها كلنا وعليه وين ظهرها أمر في أثناء البناء إيه يجوز أن يكون أمر في أثناء إبنه لأنه قد يرد عليه شيء في أثناء البناء أو بعده. هو الصحيح ليش من الظاهر في السياق المعنوية؟ والله فيها نظرة. إنما المعنوية إلا إذا كان إذا, إذا من باب القياس. إذا وجب تطير من حسية فف من المعنوية عودة. اللي نقله بعض علماء الشفاعة. مهما الظاهر. يعني قرر الطائفيين ما قطع هراء وأظلم. والتطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود <تصفيق> <تصفيق> لا يناسبه للطائفين والحسنين كم قال مجال الشيخ بطائفين والعاكفين زوجة أصنام كم ما لا يستطيعون في 360 صنام والناس يطوفون حوله. وإذ قال إبراهيم يعني وذكر إذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا اسكت يا جماعة اسكتوا ولا أخرب جزاكم الله خير استمعوا ولا وإذ قال إبراهيم ونقول فيها ما قلنا بالأول التراءة إبراهام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا اجعل صي نعم هذا المشار إليه مكة. وقوله بلدا البلد اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة كله يسمى بلد وقسم الله تعالى مكة بلدا كما في قوله تعالى وهذا بلد العمين وسمه الله تعالى قرية كما في قوله وكعي من قرية هي أشدت قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك نعم وقول آمنا قال بعض المفسرين أي آمنا من فيه لأن البلد نفسه ما يوصف بالأني والخوف البلد أرض وبناء فلا يوصف بالأمن والخوف وإنما الذي يكون آمنا أهله أما هو فيكون أمنا يكون أمنا والذي ينبغي أن يجعل على ظاهره وأن يكون البلد نفسه آمنا وإذا أمن البلد آمن من فيه وهو أبلغ لأنه مثلا لو جاء أحد وهدم البناء ما كان البناء آمن صار البناء عرضا لأنه يتسلط عليه من يترفه فكونه آمنا أبلغ من أن نفسره بآمنا أهله لأنه يشمل البلد ومن فيه ولهذا قال ورزق أهله فرق ما قال ارزقه لأنه لا يرزق ورزق أهلهم من الثمرات من آمنة، ورزق في الأمر أو في الدعاء دعاء، دعا وآله مفعول أول ومن الثمرات مفعول ثاني، وقوله سبحانه وتعالى وقوله رضي الله عليه وصحبه من آمن هذه بدل من قوله أهله وارزق أهله من آمن أردتم؟ وإنما احترز إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العموم تأدبا بتأديب الله عز وجل لأنه قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين فتأدب في طلب الرزق أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد. عرفتم؟ إذا من آمن محله من إعراب؟ بدل بدلاً من النص بدلا من أهلبه. بدأ بعض من كل ولا بدل كل من كل. بعض البعض. من, من كل. طيب. من آمن منهم بالله واليوم الآخر أجاب الله دعاءه فقال ومنكم؟ يعني وأرزق من كفر أيضا، ومن كفر لكن فأمتجر قليلا إلى آخره، وقوله سبحانه وتعالى من آمن من عن إبراهيم من آمن بالله منهم بالله واليوم الآخر ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق، وبالشرع التصديق المقرون بالقبول والإذعان هذا في الشرع تصديق. المقرون بالقبول والإدعاء لأن مجرد التصديق ليس إيمانا شرعا فأبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمؤمن به لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له وينقاد الإيمان شرعا تبالق ولي التصديق تصديق التصديق الهدف الهدف بالقبول والإذاعة يعني نقياد. ولهذا قال أهل السنة وجماعة الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان فهو مركب من هذه الثلاث ولا يمكن يكون إيمان شرعا بدونه. وقول من آمن بالله الإيمان بالله يتضمن كما سبق كم؟ ثلاثة ثلاثة وأربعة ثلاثة. يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا لابد من هذا فالإيمان بوجوده ما يكفي عن البقية ولهذا يقول أنا أعجب من بعض الناس لما أن أحد الروس صعد فوق الجاذبية ورأى ما, رأى ما حوله من النجوم والكواكب ورأى الأرض وأنها ككرة في يد الصبي قال والله ما خلق هذا إلا قاهر عظيم ولكنه ما آمن إلا بس إن هذا الشيء ما أنتي نفسه. بعض الناس كان يطبل وزن. قال الحمد لله هذا آمن. وهل آمن هذا؟ لا. ما؟ آمن. ما, آمن. ما آمن. حتى يصدق بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأصنائه وصفاته. الربوبية أن تؤمن فأن الله تعالى له, المل... له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر فهو الخالق الذي له الأمر الكون والشرع الأمر الكون والشرع ولذلك بلا شك أن الحكم بغير ما الله يت... ي... يتضمن أو يدخل في توحيد الربوغية لا في توحيد الألوهية يأخذوا اخبارهم رباناهم اربابا من دون الله فالحاصل ان هذا الايمان بالربوبيه الايمان بالخلق والامر ان الله هو الخالق وحده المالك وحده الذي له الامر المطلق وحده نعم الايمان بالالهيه ان تؤمن بانه لا يستحق احد ان يعبد الا الله وحده سبحانه وتعالى لا احد يستحق ان يعبد لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا شقي ولا طالح ما يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق أما الإيمان بالأسماء والصفات فأن تؤمن بكل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله سواء كان من الصفات الذاتية أو المعنوية أو الفعلية كلها يجب عليك أن تؤمن بها نعم وسواء كانت هذه الصفات مما يدركه العقل أو مما لا تدكت إلا بالسم، كلها يجب عليك أن تؤمن بها على هذا جميع المحرفين لآيات الصفات غير مؤمنين بها إيمانا كاملا ما آمنوا بها إيمانا كاملا وجميع الممثلين لله بصفات خلقه لم يؤمنوا بالصفات إيمانا كاملا نعم طيب اليوم الآخر ما هو اليوم الآخر هو يوم القيام وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده ما في يوم بعده الدنيا يوم أول لأنه مرحلة تأتي بعدها الاخرة ولا بعدها ما لأنها لا نهاية لها أبد الآبدين إما في جنة أو في النار وإنما يقلل الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان ببقية الأرخام الستة لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بكتبه ورسله وملائكته والقدر خيره وشره. فهمتم؟ كل يتضمن هذا اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والانسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر مو بعامل. أليس كذلك؟ إذا إذا كان إنسان ما يعتقد أنه سيحشر ويجازى فإنه لا لا يمكن أن يعمل. الإمام باليوم الآخر هو الذي يحتو بالإنسان إلى العمل، يعمل لأنه يؤمن بأن هذا العمل الذي يقوم به اليوم سوف يجازى به غدا في اليوم الآخر. ولهذا لهذا يعمل بالطاعات ويترك المعاصي، يعمل بالطاعات طلب للتوابع في ذلك اليوم ويضع المعاصي خوفا من العقاب في ذلك اليوم. وقوله قال ومن كفر قال من اللقائل الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا ولهذا يخاطب إبراهيم قال ومن كفر فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا يسمعه من خاطب به وقوله ومن كفر معطوف على قوله من آمن يعني وأرزقوا من كفر وأرزق من كفر والكفر في الأصل أي في اللغة الستر ومنه سمي الكفر تعلم الكفر يا بان نعم الكفر سي الكفر الذي يكون في طلع النخل لأنه يستر أما في الشر الكفر هو الجحد أو الاستكبار، الجحد أو الاستكبار يعود على هذين الأمرين، فكل كافر فإما جاحد أو مستكبر، واتصالهما بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن الجاحد ساتٌ بلغى، والمستكبر عمله يتضمن الستر. يتضمن الستر كأنه ستر ما يجب لله من حق، فاستكبر عن عبادته. وكل الكفر الموجود في جميع أنواعه وأصنافه، كله يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحود وإما الاستكبار. قال ومن كفر يعني فارزقه، ولكن فأمتيعه، وفي قراءة فأمتيعه. امتعوا والامتاع والتمتيع معناهما أني معناهما واحد وهو أني أعطيه ما يتمتع به والمتعة البلغة المتعة البلغة التي تلائم الإنسان نعم فامتعوا قليلا إلى متى إلى الموت إلى الموت ومهما طال بالإنسان العمر فهو قليل لابد أن يموت وهو قليل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو رحاة خذ أقل من هذا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها نعم وإذا شئت أن تعرف الأمر فقس ما مضى من حياتك بما بقى الآن كلنا يعرف أننا خلفنا أياما كثيرة ولا لا أيام كثيرة خلفناه نفس اللي خلفناه البارحة وش كأنه لا شيء كأنه لا شيء نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه وأما ما مضى فكأنه لم يكن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واصفاً إن الدنيا إنها مثل الراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركه إنسان <تصفيق> بس يطمع له شوي تحت ظل الشجرة ثم ارتاح هذا هذه الدنيا كلها ولذلك يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير أن نتخذ منه عملا كثيرا ينفعنا في الآخرة والعمل الأسير واللحم في الدنيا يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة يضاعف بعشر تضعاف سبع. إلى سبعمائة ضعف أبعاد إلى أضعاف كثيرة نعم نصلى الله يعيني وياكم على ذكري وشكري وحسنة إضافة حسين ما المرات بالتضهير هناك من الأوثان يعني من الأوثابتس أو المراد من الأقدار والنجاسات تشمل تشمل المعنى ايه؟ نعم؟ ما تقولون؟ صحيح صحيح؟ طيب قوله أن طهر نجاعة للإعراب وش عرابة صالح أن؟ أن؟ أن تفسيرية أن تفسيرية لأنه جاء بعدها فعل أمر فلح. فلح. وسبقها فعل متضمن للقول دون كملوا دون حروف, دون حروف متضمن القول للقول عهدنا يعني قل مثل رحينا إليه أنس فأنت فسرية ما المراد بالإضافة في قوله جيتياء الرحمن ها ليس <تصفيق> الله إيه من مراد بالإضافة إيه هذه الإضافة لأن الله يسكنه لا محل <تصفيق> إضافة تشريف هذا والله نسي التشريف, <تصفيق> التشريف. التشريف لهم وتعظيماً له طيب وهذا التشريف هذه الإضافة أيضا كمان للتشريف فهي أيضا فيها حث للإبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت لأن الغضاق لنفسه فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى لماذا بدأ بالطائفين قبل المصلين يا سابق بدأ الأحرص طيب كيف ذلك الطواف من الحلف لمن؟ نعم نعم نلقي هه؟ عرف هذا مختص في البيت. في المسجد الأخرى، لأنهم لا يفقون إلى المسجد الأخرى. طيب، أروكو. كم من؟ ثم الركوع؟ لا. عاكفي. ليش؟ تبغون تبدأ بالأخص في العام؟ أخص من؟ الأحساب. أخص أكي. من الاعتكاف. نعم. لكن لماذا قدم الاعتكاف على الركوع والسجود مع الركوع والسجود أفضل؟ ما يختص فيه خواف خل انت هين المطور نعم لان الطائفين احق من العاكفين لا انا ما اسأل عن تقديم الطائفين ارف لتقديمهم العاكفين لماذا قدموا على الركع السجود مع ان الصلاة افضل من الاذكاء لانه اختصاص في المساجد لانه خاص في المساجد لانه خاص في المساجد طيب الركع السجود لأنها أي الصلاة تصح في مكان في كل مكان جالت الارض مسجدا وطهورا طيب لماذا ها في كل هذه الصيات بالصلاه لاهم العف في خاصه بالمسجد الجامع المسجد الجامع لا ما هي خاصه بالجامع كلمه تجيب يعني الجامع يعني كل يعني <تصفيق> تكون في المسجد اه وأنتم عافظون بالنساء طيب لماذا عطف لماذا عطف العاكثين على القائمين بالواو والركع عطفها بالواو أيضا دون السجون ما قال والركع والسجون لأن أصل الله الركع في بالعبادة واحد نعم هنا وأما تلك والعفوك بالعبادة واحد وأما الطواف ولا تكاء فكل واحدة لباده مستقلة. نعم. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام من آمن منهم بالله ولم الآخر إشاره إلى أدبه تناوشه يا يوسف لأنه لولا خبر الله ما كان يعلم الآخر. هذا يشمل صديقه وقال تعليمه الإيمان لماذا لماذا بالله وجه العباد يشمل أمم ريم العظيم لماذا خصى لماذا لم يقول إيمان بالله يشمل يشمل بالله؟ بالله؟ ملائكة ورسول وكتبه في يخلقه ثابعه والقدر خير وشعره وشعر. أما اليوم الآخر فهو منخص يعني. يعني يختلف آخر. أما الإيمان بالرسول والكتب وملائكة فهي ثابع من الإيمان بالله طيب من أخبار الله لأن الإيمان من الآخر يخص على حيث إنه يوم يوم, يوم الجزء. الجزء. لأن الحقيقة للأمر إن من لم يؤمن بلوم الآخر ما راح نعمل أبدا مهما كان العمر يبيعيش عيشة بهيمية لكن يؤمن باليوم الآخر يعرف أنه بيجازة على عمل خيرا فخيرا فشر هذا يحدوه إلى العمل فنص على الإيمان باليوم الآخر ليش لأنه يحمل على العمل والإيمان حيث إنه محل الجزاء طيب قوله قال ومن كفر وشراب ومن كفر مصطفى من من النص معناها محل من محل نصب كلمات فأتمهم من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة بقوله وإذ ابتلى إبراهيم وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل إيه مراض مصائب المال في الأهل وما أشبهها عرفتم طيب ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجهين من قوله ربه حيث أضع ربويته إلى إبراهيم وهذه ربو بي ومن قوله فأتمهن فأتمهم ما قال فأتى بهن قال أتمهم وهذا لا شك أنه من قبله عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآية أن من أتم ما كلفه الله به كان من من العمة بقوله قال إني جاعلك للناس إماما. أتقبلكم؟ يعني لما أتمهن جوزي بذا على ذلك بأن جعل إماما للناس ومنها فضيلة إبراهيم من قوله إني جاعلك للناس إماما. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح لقوله قال ومن ذريته وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته عمه وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة رب اجعلني من الصلاة ومن ذريته، فيستدهد منه مشروعية الدعاء الدعاء الذرية بالإمامة والصلاة ومنها من فوائد الآية أن الظالم لن يكون إماما لا لن يكون إماما أو لا يستحق أن يكون إماماً لا يستحق. يستحق لا يستحق أن يكون إماماً لقوله لا ينال عهد الظالمين يعني فالظالم ليس مستحقاً لأن يناله عهد الله لكن قد يكون إماماً إذا أتى بأسباب الإمامة وإن كان فيه ظلم وإن كان فيه ظلم لكن الإمامة الشرعية غير الإمامة التنفيذية الإمامة الشرعية ما تكون للظالم ولا يستحق أن يكون إماما لكن إمامة التنفيذية مثل أن يكون خليفة أو ما أشبه ذلك قد يكون هذا لكنه غير أهل الله ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل السافرين ما جعلهم في الضمة ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة شو رأينا يا حمد؟ أقول إننا جمع لا هذا الله المتكون لا ينال على أفضل متكون لا شرع يعني معناه أن الله يقول ما أع أعطيك ما طلبت لكنه لا يستحق هذا من كان طالبًا. بس يلزم هذا أن نقول أن إبراهيم طلب أن يكون هذا شرعي. كيف شرع يعني إذا قلنا الشرعي أو إذا نال عهد فارس. يلزم أن نرجع هذا إلى السؤال. فنقول أن إبراهيم طلب أن. يكون إبراهيم جميلًا. طلب أن يكون إمامًا من ذريته. عم. فأجابه الله إلا أن مثلا استثنى الظالم فإنه لا سمح وأن يكون إماما قال أنا راعي الظالمين يعني معناها أنني أأعد بذلك إليك ولكن عهدي لا يدخل فيه الطالم ومن فائدة ثم قال تعالى وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا مما قام إبراهيم مصلما من هذه لا يستفاد فضيلة البيت الحرام من وجهي أنهم متابة وأمن متابة وأمن ومن فوائد الآية ظهور رحمة الله عز وجل فإنه لما جعل هذا البيت متابة والناس لا بد أن يرجعوا إليه رحمةهم بأنجعلهم رحمهم بأن رحمةهم بأنجعله آمناً. ومن فوائد الآية أنه يجب أن يكون كل مكان مثابة الناس، كل مكان مثابة الناس يكون آمناً. ولهذا كره آل العلم أن يحمل استراحه في المساجد. قالوا لأن المساجد محل أمن محل أمن لكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس به فالمهم إن كل شيء متاب للناس شرعا نعم يثوبون إليه شرعا فإنه يجب أن يكون آمنا ليأمن الناس في أداء عباداتهم ومن فوائد الآية وجوب اتخاذ مصلى من مقام إبراهيم لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجه دلع الوجوب الأمر لأن الأصل فيه الوجوب فإن قلنا بأن المراد في المقام جميع مناسك الحج فلا إشكال قولا. يعني فيه واجب يعني بعرفاه مستلفاه من وإذا قلنا المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال فإن جمهور أهل العلم على أنهما سنة على أنهما سنة وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان والذي يمرع للإنسان أن لا يدعهما لأني رسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية بهم تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلبا طيب ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده شوف إبراهيم لما أتم الكلمات وش اللي حصل له من الفوائد هذه نتيجة لذلك إيه. جعله الله إمام الناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلّى أمر الناس يتخذوا من مقامه مصلّى وهذا بعض من إمامته هذا بعض من إمامته وقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه إبراهيم تعظيمه في الحقيقة يعتبر من قبة الإبراهيم لأن إبراهيم هو الذي بناه ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية سيدا قلنا نعم ونلا نعم أهدنا أنطهر وقد سبق لنا أن العهد هو الوصية بالأمر الهام نعم طيب و يؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشتحون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولهذا لا يجوز للمشتكين ولا غيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرام لأنهم إذا دخلوها قربوا منه قرب من المسجد الحرام والله يقول لا يقرب المسجد الحرام بعد عمل هذا ومنها اشتراط طهارة مهان الطوار بقوله للطائفين ويؤخذ منه بالأولى اشتراط لباس اشتراط طهارة لباس الطائفين اشتراط طهارة لباس الطائفين وأنه لا يجوز أن يطوب بثوب نجس لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته المكان واضح وهل يؤخذ منها وجوب قد من الحدث قل لي لا ها؟ قد يؤخذ منها وقد لا يؤخذ وذلك لأن طهارة الحلث ليست نج نجاسة حصية المحدث ليس بنجس وإلا لكان إذا مسك وأن ترطب. ها نجسك وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي غريرة وهو على جنابه إن المؤمن لا ينجز ومنها من فوائد الآية أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة لقول طهره لهم ولهذا قال العلماء يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد في المسجد الحرام في المسجد الكعبة وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه. فلو أراد الإنسان مثلا أن يرور على المسجد الحرام من بره، فأنه لا يجزي. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق ولا تحت، هؤلاء يجزيهم. لا. المهم أن يكون في المسجد هنا. ولا كان يقول من وراء العمد ما يجوز طيب مثلا لو كتب الطائبين زال يعني حتى خرجوا من المسجد ينتظر لأنهم يحبوا وهم قاعدين سنت كاملة وقف ما ايش في المستقبل الآن حتى في... حتى, في... حتى في المستقبل لابد أن يكون في المسجد نعم. في حدود المسجد في حدود المسجد وعلى هذا يجب الحذر من الطرف فوق المسعى لأن بعض الناس يمكن يطوف بالمسعى المسعى إلى دار يدخل معه لأن المسعى من فوق فيها أبواب ومن تحت فيها أبواب فقد يطوف مع المسعى نعم ف... فيجب الحذر لأن المسعى ليس من المسجد لأن المسعى كما تشاهدون مفصول عن المسجد وهذا لازم إنه يفصل إذا لو كان من المسجد لكان كان المرأة إذا حاضرت بعد الطواف لا لا تسا لأن هي زمها أن تمسك في المسجد هنا وومنها أيضا فضيلة هذه العبادات الأربع الطواف والاعتكاف والركوع والسجود حيث أمر بتطهير بتطهير البيت لهم نعم طيب هل في كونه بنى الأول جمع الأول جمع مذكر سالما والثاني جمع ترسيل هل في فائدة حكمية كل فائدة لقضية يعني للطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين فالقال والركة السجود قد يقال ان الطائفين والعكفين والرك الركة هذه فوح, فوح تدل على الكفر لأن الصلاة فيها ركوعي اقل ما فيها ركوعي وأقل ما فيها أربعة سجدات هذه الثنائية أما الوتر ففيه واحد واحد بسجدات وقد يقال هذا من باب الاختلاف التعبيري لأنه من البلاغة أن تأتي العفاظ مختلفة لأنه أنشق والله آمن عشر سنوات في صلاة واحدة في صلاة واحدة إيه؟ فريضة يعني فريضة ست سجودات صلاة واحدة إيه إن عشر ولا ست ست شهودات ست شهودات ست شهودات نعم مه؟ نعم مه؟ نعم شهودات ما هذا على كل حال إن هذي نافع ستة شغلات من أدنى، نعم. صلاة الناس تيجي الإنسان زي ما يصلي المسلم المسجد ده. لا. يعتبر صلاة. اللهم إلا إذا كانت الصوف متصلة إذا كان مملوء الحرم، المسجد واتصال الصوف ورجع شرائح الإنسان حصل فيه لأنه تبع الهرم. شه. صلاة المديح على سيدنا سلمان عند منقى وقوله وقراءته الآن. ما تعلمون أحدا أيهم صلاة المدية عند الله يجوز أن يكون قارع على سبيل التمتيج بس أمس إذا كاننا في التمسير إننا ما لا قلنا هذا يرجح يعني. يرجح لكن ما يمنع. قلنا هذا يرجح إلا أنه ما يمنع. وإذن لماذا لم يقل على حين في عربنا حين ما قد يكون لما أنه عليه الصلاة والسلام تلعى الطواف وصلى لأنه ما أحل كما تعرف ما أحل من إحرامه ولا يجب أن نستشد لكل فعل بالآية إنما لا شك أنه لما قلنا بما سبق أن هذا يرجح المراتي الفاكهة فقط طيب يقول وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَى آخِرِهِ فِي هَذِهِ الآيَة التمنيه بفضل إبراهيم لأن قر اذ قال سبق عنها على تقدير واذكر اذ قال ولولا أن هذا أمر ولولا أن هذا أمر يستحق وال والإعلام ما أمر به فإذا في هذا الدنيا على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث نوه عن قوله هذا ومن فوائد الآية أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مختبتون ما حاجة استغنى عن الدعاء أبدا لقوله رب جعل جعل ومن فوائد الآية أن للدعاء أثراً للدعاء أثراً في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب محمود كنت أعاني لا. لأنه لولا أن للدعاء أثراً لكان الدعاء عبثاً لكان الدعاء عبثاً وخول من يقول ما حاجل الدعاء إن كان الله كتب له هذا وهذا حصل دعوت ما دعوت إن كانوا ما كتبه وهما حصل دعوت أو ما دعوت فإن جوابنا على هذا أن نقول ولكن قد يكون مكتوبا وش عليه على دعاء بناء على دعائك مكتوب لكن بشرط أن تبق إذن أدعو الله كما أنه لو قال قاعي أنا والله ما نبقى في الطعام كان اللهم مليد الحياة فنبي أحيق لو ما أكل وكان مليد يموت موت لو, لو مليت بطني إلى حلقون كيف نقول ولكن الأكل سبب للحياة لكن الأكل سبب للحياة فإنكار أن يكون الدعاء وسبباً هذا إنكار أمور بديهية لأننا نعلم علم اليقين فيما أخفرنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء قل لا فالله تعالى قص علينا في القرآن قصص كثيرة فيها جبل الدعاء وسمعنا أيضا عن غيرنا مما لم يقصد القرآن قضايا كثيرة فيها يجب الدعاء وكذلك جرى للإنسان يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه فإذن ال ال الشر والواقع كلاهما يرد على من أبطل تأثير الدعاء شيخ نعم القول بي عن إبراهيم يوم القيب النار قال من كفلا ومن جاء تنحيل ومن الله فلا نغرب لحالي يكفي عن سؤالي لا كذب هذا كذب علمه بحالي يكفي عن سؤالي أو يوني عن سؤالي هذا كذب كذب طيب ومنها من فوائد الآية قلنا من منقبة إبراهيم أذنوه عنه بهذا الدعاء ومنها أيضا رأفته عليه الصلاة والسلام بمن يؤم هذا البيت لأن جعل البيت آمنا يتغمن الإرفاق بمن أمه من الناس ومنها أيضا من فوائد الآية رأفة إبراهيم أيضا حيث سعر الله أن يرزق أهله من الثمرات قوله وارزق أهله من الثمرات ومن فوائده أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يعمم في هذا الدعاء فقال أرزق من الثمرات من آمن من آمن خوف من أن الله يقول له من آمن فارزقه لكن المسألة صارت على عكس الأولى الأولى خصص الله دعاءه وهذه بالعكس عما ومن فوائد الآية أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر بقوله تعالى ومن كفر فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر بل للإنسان والحيوان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حول الشيء ولكن ييسر الله لهم الرزق يجلبه إليه من حيث لا يشعر ولا احتسر نعم ويذكر في هذه الأمور قصص, قصص غريبة قصص غريبة يشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمية يجلب الله لها رزقا فتأكل كل ما احتاجت ذلك والله على كل شيء قدير ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق غير المؤمنين لا يستمر هذا قوله فأمدعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ويؤخذ من مفهوم الآية الكريمة أن المؤمنين رزقهم يستمر لأن الله تعالى إنما قيد الامتاع القليل بمن بالكافرين فمعنى ذلك أن رزق الله تعالى على المؤمنين مستمر وأقول إن رزق الله للمؤمنين جنة في الدنيا وفي الآخرة ولهذا قال الله تعالى لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم على بجحيم فهذا الاستثناء عند أكثر أحل العلم. استثناء نوعه منقطع منقطع ولكنه في الواقع حتى لو قلنا بأنه منقطع وأن معنى لكن الموتة الأولى قد داقوها فلا يموتون مرة ثانية كما قال أبو بكر والله لا أجمع الله عليك موتتي لكن يشير إلى أن أهل الجنة لنفضلك في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الواقع، لأنه ما يوجد أحد أن بال ولا أسر من أهل الإيمان والع من أهل العلم والإيمان، لقوله تعالى فلا نحيي النهم حياة طيبة، وقال بعض السلف لو علم الملوك أن الملوك ما نحن فيه لجعل عليه بالسيوف. والإنسان يجد راحة عظيمة في الطاعة إذا صار من في صفاء القلب والإخلاص والإيمان وجد لذة ما يمكن توزن بها الدنيا كلها ولهذا الرسول سمى هذا حلاوة حلاوة الإيمان نعم إذن فهناك طعم يدركه الإنسان وربما يصل الأمر إلى أن يجد ريح الجنة وهو في الدنيا كما قال قضمه أنس بالنظر إني لا أجد ريح الجنة دون أحد وهو في الغزوة فأطلع الله على ريح الجنة وهو في الدنيا وهذا من كرامة الله للإنسان لأجل إذا تنشق هذا النسيم الله عن فضلك ما عاجد به الدنيا كله كلها، بل يتطلب هذا الأمر الذي أدركه بحسه بعد أن أدركه بقلبه بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات وعذاب النار. ها؟ كم؟ طيب. ولا ترى خدش من الجواز الاستثناء. كيف لسنا نرجع أو الاستثناء الله سبحانه وتعالى ومن كمل الاستثناء كيف لس وين الاستثناء الاستثناء الله وملكنا تعميم له الاستثناء في قول موس إبراهيم من آم وارزق له ومن آم فإن هذا بدل يقتضي إخراج بعض الأفراد، أفراد الأهل، هذا هو اللي فيه استثناء يعني قصي استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، وإن كنت تريد الاستثناء <تصفيق> اللي مثل اللهم ما في اللي إن شئت فليس في لا يزيدين عليه، ليس في لا يزيدين عليه. لا، أقسم بالله الاستثناء واحد، اللهم ما في إلا من عالم مجنون. يمكن هذا يجوز ها أن يستدل بالآية على تخصيص الدعاء مو بس يعني تخصيص الدعاء للإنسان مقيدا بوصف معين مثل اللهم إن كان ظالما فابزه على ظلمه أو فانتقم لي منه أو ما أشبه ذلك مثله وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله قال أولا وأنه بحرف وصوت نعم وشدين له بحرف ها قال هذه هذه خبر عن قوله قول المطلوب لأن ومن كفر مثلا متكون من حروب هذه من حروب خوحر لكن ما الدليل على أنه بصوت كل <تصفيق> المحاورة مع إبراهيم فلولا أن إبراهيم يسمع ما صحيح المحاورة ومنها إثبات سمع الله لأنه <تصفيق> يسمع <تصفيق> إبراهيم وهو يكلمهم سبحانه وتعالى <تصفيق> ومنها أيضا إثبات اليوم الآخر فيها فوائد في حقيقة أمرنا إذا ما كملنا الساعات فاضي نكمله في هذه نكمل <تصفيق> معطوفة على من آم ورزقاه له من آمن والله تعالى ومن كفر يعني فأرزقه وقلنا فيما سبق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال من آمن أخذا بتأديب الله عز وجل حيث قال في أول الأمر لا ينال عهد الظالمين قال ومن كفر والكفر في اللغة ومنه سمي كافور النخلة لأنه يسر الطلب ولكنه في الشر هو الخروج عن الإسلام يعني من ليس بمسلم فهو كافر وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمري أحدهما الاستكبار. والثاني الجحود. ثم هل الكفر والشرك سواء أو بينهما عموم وخصوص أو متباينان تباين الغيرين نقول بينهما عموم وخصوص فكل مشرك فهو كافر وليس كل كافر مشركا تجب لكم. فالذي يكذب ويجحد هذا ليس بمشرك لكنه كافر والذي يدعو مع الله إلها آخر هذا مشرك وهو في نفس الوقت كافر النسبة بينهما العموم والخصوص اللهم إلا أن يريد القائد أن يريد بالشرك اتباع الهوى فإن اتباع الهوى شرك بالمعنى الأعم قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواء فجعل الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى من باب التعله له وعلى هذا نقول إن أريد به المعنى الأعم للشرك فإنه فكل كافر مشرك بهذا المعنى لكن من حيث المعنى ذا استلاح المحدد لمحفومه فإن الشرك بينه وبين الكفر عموم وخصوص وقوله تعالى فأمتعه قليلا وفي قراءة فأمتعه من الامتاع أو من التمتيع والمراجب بالتمتيع أو الامتاع أن يعطى الإنسان بلغته من الدنيا أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء الله ولكنه قال قليلا ما هذا الزمن الذي وصفه الله بالقلة هو الدنيا والقلة هنا تتناول الزمن وتتناول عين الإمتاع عين الامتاع والزمن، يعني زمانه وعينه، فالزمن قصير، مهما طال بالإنسان العمر، فإنه قصير اقرب الحمد لله علي، أقرب علشان مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل، قال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ كذلك أيضا عين الممتع به قليل حتى ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من اللذة والمتاح هو في الحقيقة قليل لأنه مشوب بتنغيص في نفس المتاع وفيما يحيط به قبله أو بعده كما قال الشاعر في يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر في يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم, ويوم نسر ويقول الشاعر الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة للذاته باتكار الموت والهرم فصار القلة في الدنيا من وجهين، الوجه الأول الزمن فإنه مهما طال الزمن بالإنسان فهو قليل والنحاء الثانية نفس ممتع به فإنه قليل لأنه ليس بكامل فهو ناقص مسفوق بتنغيص وملحوق بتنغيص وهو بنفسه أيضا ليس بكامل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أضطره أي ألجئه أضطر أي ألجئه إلى عذاب النار وإنما جعل الله ذلك إلجاء لأن كل إنسان يفر من عذاب النار لكنه هو العياذ بالله بد له منها لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبها فما دام فعلها أي فعل الأسباب التي توجب النار فإنه ونفسه ولهذا قد اضطره إلى عذاب النار وإذا شئت أن يتبين لك أن هذا الأمر اضطراري فانظر إلى ما ذكره الله تعالى عن حال الظالمين عند الاحتضار ولو ترى إذن الظالمون في غمارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم فكأنهم يشحكون بأنفسهم ويمنعون ويقال لهم أخرجوا في بحلاف المؤمن أصلى الله يجعلني وإياكم منهم فإنه عند الاختضار تفرح نفسه بالخروج ويسهل عليه مفارقة البدن لأنها تبشر بروح وعيحان ورب الغير غرباء فإذاً هي تعرف أن تنتقل من الدنيا إلى هذا النعيم بخلاف الذين يقال لهم وليعذوا بالله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهوم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقوله تعالى إلى عذاب النار العذاب معناه العقوبة التي يتألم بها المرض والنار اسم معروف وبئس المصير هذه إعرابها قد يشكل عليكم لأنه ما مر علينا هذا الباب بئس المصير بئس فعل ماض جامد إنشائي يراد به الدم فهو فعل جامد للذم للذم إشأان لا خبرا إشأان والمصير فاعل بئس ويقولون إن بئس ونعم وما أشبهها لا بد لها من فاعل ومخصوص من فاعل ومخصوص فالفاعل هو المصير والمخصوص محذوب تقديره وبئس المصير هي وبئس المصير هي لأنه لولا لم تقدر هذا ما صارت الجملة عائدة على ما سبق نعم فإذا نقول المخصوص محذوب تقديره هي وبئس المصير والمصير بمعنى مكان الصيرورة أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان وهذا كلام الله جل ذكره أن يثني عليها بهذا الذم وأنها بئس المصير كل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار ولا يعمل عمل أهدها نعم المصير هل في المكان ولا نفس المكان هي هي مكان الصيروة يعني هذه مصير يسمون بيجينا أو نعم بيجينا اسم مكان واسم زمان ومستر كلها تبدأ بالمية فعلى حسب السياق تكون مستر مئويا أو تكون برض مكان أو رق زمان لماذا نبدأ من القرآن هذا كيف يعني هذا اسم مكتبه اسم مكتب الصيرورة لا في هذا الموضوع مثل في مثل على الترقيم مكان الصيرورة كل ما شاء تفسر القرآن وتصير على مصر نعم هذا هي نفس الشيء ما كان نعم. المصير مكان الصيرورة نعم المسير المصير المصير والله لا ليس المصير هي لأنه قال النار. على بالنعم وليس المصير هي أي نعم يعود او دان ثم قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة النخلة بين <تصفيق> الله تعالى كيف نشأ هذا البيت؟ فقال وإذ يرفع وإذ هذه ضرّق عاملها محوّف تقدير وَهَذِكُور إذ يرفع وقوله إذ يرفعوه تقولون يرفع فعل مضارع والمضارع للحاضر أو المستقبل ورفع البيت ماضي لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال على حكاية الحال كأن إبراهيم يرفعه الآن يعني ذكرون بأذي الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامه فهنا عبر بالمضارع على حكاية الحال وقوله إبراهيم فيها القراءتان وهما إبراهام وإبراهيم نعم القواعد مفعول يرفع يرفع القواعد من البيت والقواعد جمع قاعدة وقاعدة الشيء أساسه ومنه سميت قواعد الفقه وقواعد النحو النحو سمى قواعد لأنه الأساس الذي يبنى عليه النطق بال بالكلام العربي الصحيح وقواعد الفقه هي عبارة عن الموابط التي ترجع إليها أفراد المسائل فالقواعد هي إيش الأساس وقوله من البيت فيان للقواعد وهي في محل الحال يعني حال كونها من البيت هذه القواعد من البيت والمراد بالبيت هو الكعبة فألفه هنا في العهد الذهن وقوله إسماعيل وإسماعيل عطفا على قوله إبراهيم إذًا فهو مشارك لأبيه في رفع القواطع فإذا قال قائل لماذا لم يكن إسماعيل مذكورا إلى جنب إبراهيم يعني مع أنهما مشتركان فلماذا لم يقول وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت؟ لأن كل منهما رافع. فما هو الجواب؟ الجواب لأن الأصل إبراهيم يعني وإسماعيل معين. إسماعيل معين <تصفيق> الذي أسس القواعد هو. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إبراهيم أما إسماعيل فإنه كان معينا مساعدا ثم قال ربنا تقبل منا ربنا منادى حذفت منه يا أندى وأصله يا ربنا يا ربنا حذفت يا أندى للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله وقوله ربنا تقبل منا إلى آخره هذه جملة عاملها محذوب وتقديره شهر يا حسين مش التقدير وإذا رفعوا ظاهر القرار من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا نحن لا يعني لا لا خلي اني ده محذوف نقول يا ربنا. نعم أتكبر. يقولاني ربان يقولان وجملة يقولان في موضع